بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه او شديد القوى مره فاستوى وهو بفوق الاعلى ثم مدنا تَدَلَّى فكَا نَواضٍ قَوْسَيْنِ أَوْدُنا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتَمَا أُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَوِ اجْتَهَزَ لَهُ نَجْلَةٌ أُخْرَى عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا مهوى. إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغى الفصر وما طبى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرارته اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر ولو تلك إذا سميتمها أنتم وآفاؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاءه ربه الهدى أمن الإنسان إلا من بعد أيه للظُّر لمن يشاء ويوضَع إن الذين لا يؤمنون بلا خيرٍ لا يسمون الآلهة كتسميات رث وما نظُن به من عين يتبعون إلا الضُّر وإن ظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العر إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين نساهوا ليجزي الذين فواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا أتت أجلنت في بطون أممهاكم فلا تزبو أنفسكم هو أعلم بما لتتقا أفران أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينته بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تسر واسرة مزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا سعيه سوف يرى ثم يجزى الجزاء لوحا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق السوجين الذكر لفرق وأنه هو أهل وأخنا وأنه هو رب الشعر وأنه أهل كعد اللولاء وثُودا فما هذا قرقر قنوح من قبل. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت نازفة ليس لها من دون الله كاشفة Sami dun, سامد.